قل أُوحِي إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَآمَنَ نَبِهٌ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّ رَبِّنَا مَتَتَخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطْطًا وَأَنَّا ظَنَنَّ أَلَن تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَلِبَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوَيَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْبَيْنَا هُمْ مَا أَنْوَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعِدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا